م و س و ه النابلسي ل ر ح ل م ا ل ا ل ا م ي ه قصص ب م ا أ و ح ي ن ا إليك ه ذ ا ا ل ق ر آ ن وإن كنت من ق ب ل لمن ا ل غ ا ف ل ي ن إذ ق ا ل ي و س ف ل أ ب ي ه ي ا أبت رأيت أحد إني عشر ك و س م ا و الله م م ل ي س ا ج ن ى قال م و س و ي ه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ن الله ا ل ح ويتم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 ف ق ت ل و ا يوسف وطرحوه أ ر ض ا يخل لكم وجوابيكم و ت ك و د و ا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف و أ ل ق و ه في غيابات الجب يلتقطه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 تركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما أ ن ت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين و ج ا ء و ا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنت فصبر م و س و ل ه ا ل م س ت ع ا ن على م ا تصفون وجاءت س ي ا ر ة ف للعلوم ف ا د ل ا س ل ق ا ل ي ا ب ش ر ه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 نال موسوعه ف في الأرض ل ن ل م تأويل النابلسي ه للعلوم الاسلاميه اسماء الله ت ي ن الحسنى وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت ا ل أ ب و ا ب وقالته ي فلك قال معاذ الله إ ن ه ربي احسن م ث و ا لا يفلح ل ل ا ا ظ موسوعه ا ل و ن ا ب ه ك ذ ل ك ل ن ص ر ف ع ن ه ا ل س و ء و ا ل ف ح ش ا ء إ ن ه من ع ب ا د ن ا ا ل م خ ل ص ي ن واستبق الباب وقدت قميصه من دبل والف يا سيد هذا الباب قالت ما جزاء من اراد ب أ ه ل ك سوءا إلا, الا ان يسجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي و شهد شاهد من أ ه ل ه ا ان كان قميصه قد من قبل فصدقت و من الكاذبين وإن كان, وان كان قميصه قد من د ب ر فكذبت وهو من الصادقين فلما م ا رأى ق م ي ص ه قد ا ل إ ن ه من ك ي د د ك ك إن ي ك ل ع ي ي و س ف أعرض عن ه ذ ا و ا س ت غ ف ر ي ل ذ ن ب ك إنك كنت م ن ا ل خ ا ط ل و ق ا ل إ ن إنك كنت م ن الخاطئين ي و س ف أ ع ر ض عن ه ذ ا واستغفري ل ذ ن ب ك إنك كنت من ا ل خ ا ط ئ ي ن و ق ا ل ن س و ة ف ي ا ل م امرأة د ي ن ة ل ع ز ز ي ت ر ا و د ف ت الاسلاميه ق ب ق ا ح ب ا ء الله ن ا في ل ا س ن ى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 ما رأينه أكبرنه وقل ط ع ن أيديهن و ق حاش لله ما هذا بشرا إ ن هذا إ ل ا ملك كريم قالت فذلكن الذي د م ت ن ي فيه ولقد ر ا و ت ه عنك موسوعه النابلسي ج ن ل ل ي ك و ن م ن ا ل ص ا غ ي ن قال ا ل رب س ج ن أحب إ ل ي م م ا ي د ع و ن ن ي وإلا تصرف ع ن ي ي ك د ه ن إليهن من أصب وأكم النابلسي ج ا ه ل ي ف س ت ج ا ه وربه عده كيدهن إنه هو فصرف ا ل م ع ا ل ع ل ي م ثم ب د ا ل ه م من م بعد ا ر أ و ا ا ل آ ي ا ت حتى حين و د خ ل معه ا ل س ج ن ف ت ا ل أ ح د ه م ا إني أ ر اني اراني ر احمل فوق ر أ س ي خبزا ت أ ك ل الطير منه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 وما نحن ب ت أ و ي ل ا ل أ ح ل ا م بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أ م ة أ ن ا أ ن ب ر ك م ب ت أ و ي ل ه ف أ ر س ل و ه يوسف أ ي ه ا الصديق أ ف ت ن ا في سبع بقرات م زمان ياكلهم ي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 إ ن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إ ذ ا ر ا و ت ن يوسف عن نفسه قل لحاش لله ما علمنا عليه من س و ء قالت ا م ر أ ة العزيز ا ل آ ن حصحص الحق أ ن ا راودته موسوعه ا ل ص ا د ق ي ن ذ ل ك ل ي ع للعلوم م ي الاسلاميه ئ ن ن ي و ا أبرئ ن ف س وما ل ي ل أ م ا ر ة ب ا ل س و ء إ ل ا استخلص لنفسي وقال الملك ائتوني به أ س ت خ ل ص لنفسي فلما كلمه قال إ ن ك اليوم لدينا مكين امين قال جعلني على خزائن ا ل أ ر ض إ ن ي حفيظ عليم وكذلك م ك ن مكنا ليوسف في ا ل أ ر ض يتبوا منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء و ل ا ن ي ع أ ج ر المحسنين و ل ا ن ج ر ا ل آ خ ر ة خير ل ل ذ ي ن آ م ن و ا وكانوا يتقوى و ج ا ء إ خ و ة يوسف ف دخلوا عليه فعرفهم وهم ل ه و مكروه وفعلا ل شركه ز ب ج الهدى ز ه ق ا ت و ن شركه م من دعويه ي ك م ألا ت ن أن و ف ا غير ل وأنا ربحيه ذات كيل مضمون ن ا ل ج ت م ا و د ع ن وإنا ه أباه لفاعلون قالوا س ن ر ا و ل عنه اباه و إ ن ا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم, لعلهم يعرفون نايدا ق ل ب و إلى ه ل لعلهم ه م يرجعون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 الله حفظا خير موسوعه النابلسي ت للعلوم ا يا أبانا الاسلاميه و ن م ي ر أهلنا و ن ح ف و أ خ ا ن ا و ن ز د ا د كيل ب ع ي ذ ل ك ك ي ل يسير ق ا ل لن أ ر س ل ه م ع ك م حتى ت ي ه موثقا من الله ل ت أ ت و ن ن ي به إ ل ا أ ن يحاط بكم فلما آ ت و ا م و ث ق ه م قال الله على ما نقول、وكير. وقال يا بني لا تدخلوا من أ ب و ا ب مبينة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 م ا د خ ل و ا من حيث أمرهم حيث أ ب و ه م ما كان يؤني ع ن ه م من النابلسي ل ه م شيء إ ل ع ق قضاها و وإنه ب ل ذ و ع ل و م ا ع ل م ن ا و ل ك ن ا م ي ه على يوسف آوى إليه آوى يوسف أخاه قال ق اني ل إ انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهاز جعل السقايه في عقل اخيه ثم, ثم اذن مؤذن ايتها العير إن ل و س و ع ه النابلسي و ل ا ع ا ل م ل ك و ل م الاسلاميه قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في ا ل أ ر ض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إ ن كنتم كاذبين كذلك نجزي الظالمين ف ب د أ ب أ و ع ي ت ه م قبل وعاء يخيه ثم استخرجها, ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ل ي أ خ ذ أ خ ا ه في دين الملك في دين ا ل م ل ك إ ل ا أن ي ش ا ا ء ل ل ه ن ر ف ع درجات م ا ل ا ك ل دي علم فقد سرق خله موسوعه ن قبل فسرها ي ف في نفسه ل م ي ب ا ل غ قال أ ن ت م م شر ا ب ا و ا ل ل ه أ ع ل م ب م ا تصفون ق ا ل و ا يا أيها ا ل ع ز ي ز ل و ا له ابا شيخا كبيرا فخذ أحدنا, مكانه فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ إ ل الا من وجدنا إ من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون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 فلم ابرح الارض حتى ياذن لابي ي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إ ل ى بيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرقا وما شهدنا إ ل ا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القريه ة التي كنا ي ف التي و ا ي ر واسأل القرية, التي كنا, فيها. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أ ق ب ل ن ا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 إ ن ه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أ س ف على يوسف وابيضت ب ي ي ض ت ع ن ه فهو من كظيم الحزن و عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا كالله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 م و س و ل ه إنه ا ل ن روح ا ل ل ه إ ل ا ا ل ق و م ا ل ك ا ف ر و ن ف ل م ا د خ ل و ا ع ل ي ه ق ا ل و ا ي ا أ ي ه ا العزيز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 قالوا اينك لانت يوسف قال أ ن ا يوسف وهذا أ خ ي قد من الله علينا إ ن ه من يتقي ويصبر فإن الله, فان الله لا يضيع أ ج ر المحسنين إ ن ه من يتق ويصبر فان الله, فإن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين قالوا تالله لقد آ ث ر ك الله علينا وإن كنا, وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم ا ل ي و م ي ا ف ر الله ل ك م وهو أ ر ح م ا ل ر ا ح م ي ن ن ذ ه ب و ا ب ق م ي ص ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن فصرت العير قال أ ب و ه موسوعه إني, إني لأجد ريح ي لأجد ف ل ل ا أن ت ف و ا ل و ا ت ا ل ل ل ه إنك ف ي ل ا ل ك ا ل ق د و م الاسلاميه فارتد بصيرا قال أ ل م أ ق ل ل ك م إ ن ي أ ع ل م من الله إ ن ي أ ع ل م من الله ب م ا ل ا تعلمون قالوا يا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 ورفع أ ب و ي ه على العرش وخروا له سجدا وقال وقال يا أ ب ت هذا ت أ و ي ل ر ؤ ي ا من قبل قد قد جعلها ربي حقا وقد أ ح س ن بي إ ذ أ خ ر ج ن ي من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أ ن نزغ الشيطان بيني, بيني وبين إ خ و ت ي ان ربي لطيف لما يشاء إ ن ه هو العليم الحكيم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 افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولداء ا ل آ خ ر ه خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي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 وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون